بِاللَّهِ رَحْمَانِ رَحِيمٍ يَا أَيُّهَا الْمُزَّمِلُ قُمِ الْلَّيْلَ إِلَّا قَلِيلًا نِصْفَهُ أَوْ قص منه قليلا أوزد عليه وعتل القرآن ترتيلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا إنا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 وزني والكذبين من نعمت ومهلهم قليل إن لدينا أن كان ونجاح وَطَعَامًا ذَا غُصَّةٍ وَعَذَابًا أَلِيمًا يَوْمَ تَرْجُفُ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ وَكَانَتِ الْجِبَالُ كَثِيبًا مَّهِيلًا إِنَّا أَرْسَلْنَا أحكم رسول شاهدا عليكم كما أوصلنا إلى فرعون رسول فأعصى فرعون رسول فأخذه أخذه وبيلا فكيف تصدقون إنك فرط يوم يجعل الولد شيبة السماء مفطر به كان وعد مفعولا إن تذكروا فمن شاء تخذ إلى ربه سبيلا إن ربك يعلم أنك تقوم أذناب سلسا الليل ونص Fahu asusahu watafum min al-lazin bagh. Wallahu yudzir al-lail wal-nahar. فَانْتَسَبَ عَلَيْكُمْ فَاقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ وَالِمَنْ أَن سَيَكُونُ مِنْكُمْ مَرْضًا آخَرُونَ ي يُبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَآخَرُونَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْ وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله وخيرا وأعظم أجرا واستغفروا الله إن الله غفور رحيم